إن فِي السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما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 ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ على الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ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 ثَُّ جَعلنكَ علىى شَرِيعََة مِنْ مِنَ الْ الأأَمرِ فَتَّبِعهَا فَتَّبِْهَا وَلاَا تَتَّبِ أَهُوَاَّذِنَ لا يَعلمُم إَِّهُم لَ يُغْنُ عَكَ مِنَ اللهَّهِ ششيَيْئ وَإِن الظَّال مِينَ بَعْضُهُم أَول بَع واللَّهُ وَلمُتَّقين هذا بَصَائِرُ لَّاسِ وَهُ دَوْ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُنْقَلُونَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنَّ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً أَمْ حَيَاهُمْ سَوَاءٌ أَمْ مَمَاتُهُمْ سَوَاءٌ وَخَلَقَ الله السمواتِ وَْأَرضَ بالِالحقَقِّ وَلتُجز كلُلّ نَفْس بمَا كَسَبَت وَلتُجزَا كلُّ نَفْس بماَا كَسَبَت وَهُم لا يُطْلَون أَفَرَأَيتَ مَ التَّخَد إههُهَوهُ وَأَضَلهُ الله على عِلمِ وَخَتَمَ على سَمعهِ وَقَلبِ وَجَعَلَ على بَصَرِهِ غِشو فمَ يهديهِ منِن bladillah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 ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والارض ويوم تقوم الساعه ويوم تقوم الساعه يوم اذ يخسر المبطلون وترى كل امه جاءت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 للسماوات ورب الارض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والارض وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم